من أصدقاء وأحبة الشهيد المغدور محمود منصور دغمش أبو منصور عغير المحتل عمرك ما شلت سلاح يا محمود عغير المحتل عمرك ما شلت سلاح يا محمود كنت والله رجل إصلاح كنت والله رجل إصلاح وكنت صادق الوعود مشهود لك من كل الناس مشهود لك من كل الناس ومن رب السماء عمرك يا محمود دغمش يا بو منصور ما تأخرت عن صلاة قبل الممات قبل الممات يا بو منصور قررت ولبلد الرسول يا محمود زرت واعتمرت من كتر حبك لأشرف دغمش يا محمود عنه ما تفرقت في نفس اليوم في نفس اليوم ونفس اللحظة انت واشرف يا محمود غدر والله استشهدت عشرين اطنعش عشرين اطنعش يا ناس كان يوم من الايام الحرم يا ناس لجلو عشان يحقن دم ابناء شعبوا قتلوا غدروا ظلم وعد منا وعد منا يا رحمود ويا أشرف ويا كل الشهد وعد الحردين عمر دمك يا ابو منصور ما يضيع حذر حتى لو بعد حين من بعدك يا ابو منصور من بعدك يا ابو منصور احنا رجال الفتح وباسم العاص فر عيونك وهالكرسي حنطنش احنا قويد الشهيد قويد محمود دغمش ماضي فاتح بش